بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا وَالنَّهَارِ والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها هَوَ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّا حَكَلَبَتْ فَمُودٌ بِطَوَغَاءٍ إِذِ ابْعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا